هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قُرَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من فللظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لكمان الحكمة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قالوا لقم من وهو يعيذه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا ان سَنَ نَبِيّ وَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَنَعَا عَلَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِي صَالِحُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات او في الارض يأتي بها الله إن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 تبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إِلَى عذاب السعير ومن ويسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَىٰ إِنَّا مُنْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق سماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الحميد ولو ان ما في الأرض من شجرات أقلم والبحر يمدوه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُجْيَكُمْ مِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لكل صبار صَبَّارٍ وَإِذَا رَشِيَاهُمْ مَا هُوَ جُنْكٌ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّارِ